الباب الرابع عشر ومئة باب بيان جواز الشرب قائما وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا فيه حديث كبشة السابق وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم متفق عليه وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال اتى علي رضي الله عنه باب الرحبه فشرب قائما وقال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رايتموني فعلت رواه البخاري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 فالأكل قال ذلك أشر أو أخبث رواه مسلم وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقع رواه مسلم